لأنه في الحقيقة سب لمرسلها، ولكن لما كان الناس يتأذون من الريح وبعض ما فيها ويحتاجون ويتأذون بما يترتب من أثار على الريح، أرشدهم إلى أمر شرعي به يتحصلون على ما يطلبون وينجون مما يهربون، فارشدهم إذا ثارت ريح.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 يا إما لو استشرى فيهم الجهل يدعون الشمس أنفسهم كما كان أهل الجهل يتقربون إليها بالقربات ويسبحون كأن يعني هذا تملك خيرها وشرها حتى تعيزنا من شرها يجي يبني بيت وفي مكان منطقة الواحد ونقي وبتاع فيدبح دبية قبل ما يحفر للجن ولا يذكر اسم الله تبارك وتعالى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 الريح ممكن يأتي فيها من المنافع الريح الطيبة تنقل النسمات الطيبة من مكان إلى مكان تحمل الأمطار تحمل اللقاح في النباتات وقد تأتي بشر ولعزو بالله فتأتي إما بالأوبئة أو بالروائح المنتنة أو بالرياح العاتية التي تقلع الأشجار وتهدم البنيان وتؤدي إلى الفيضانات وغير ذلك ففيها هذا وذاك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 وزين ذلك في قلوبكم وظنتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ال دي في وقعة أحد مش وقعة بدر. بعد منال المسلمين من الضر حتى هنا في الكتاب يأخد وقعة أحد آه لعلها تكررت لأن الظن الجهل، ظن أهل الجهلية وقول المنافقين.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 ويحسن الظن بربه أنه يتقبل منه، يتصدق ويحسن الظن بربه أنه سيخلف عليه وسيتقبل منه، يأخذ بأسباب النصر ويحسن الظن بربه أن الله تبارك وتعالى سينصره على عدوه، يسعى ويحسن الظن بربه أن الله تبارك وتعالى سيرزقه، وخلاف ذلك صُظن منهن عنه الإنسان يبقى الإنسان مثلاً يبأخذ بأسباب الرزق. يفتح محل ويجيب بضاعة ويجيب بضاعة رائجة في وسط الناس ويعرضها عرض كويس والمحل يكون في مكان يعني سوق ومكان الناس يتوفدون إليه ويقول بقى أنا عارف أنا مش هؤرزق أنا حظ وحش لا أنا مش هكسب تجارة دي هبوز ده سوء ظن بالله منهي عنه الإنسان يعني يجب عليك أن تظن في الله خي... الله عز وجل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 وأن أمر الإسلام حلم. وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر بقدر الله وحده ففسر بإنكار الحكمة أن بعض الناس ظن يميها يعني في ناس ظنت أن ربنا تبارك على لن ينصر الرسول في هذا اليوم خلاص الأمر الإسلام انتهى وناس ظنت أن اللي حدث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 من الأمر المشاهد لحكم بالغة يستحق عليها الحم بل دعم أن ذلك لمشيئة مجردة مجرد أن ربنا أمر وأزم في الفعل لأن يحدث دون أن يكون له في حكمه ولعزب الله فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم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 ولا يحب أن تسلب صرواتهم ولا يحب أن يعلو أهل الكفر ولكنه قدر ذلك لمصلحة أخرى أكبر من ذلك ستأتي في المآل كما قلنا تكفير الذنوب واستطقاء الشهداء وغير ذلك من الأمور فما قد قدرها سدا ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فاول الذين كفروا من النار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 برضو جاه وعلى التصور الفسد ده يبقى يوم القيامة لو عزب ربنا تبارك على المؤمن ونعم العاصي لا يكون ظالما لهما لأنهم لم يفعلوا ما يستحقون عليه سوابا عقابا جاه لا يعلم القدرة الله تبارك على وحكمته وأسمائه وصفاته وينكر المعقول لشان كده اللي يقول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 ولو ربنا قدر يغنيك هيغنيك يقولك زي عبده عبد ونسع معاك ويقعد يجيب لك أمثل أنت ما تعرفهاش فهم في الأفعال الأخروية جبرية وفي الأفعال الدنيوية قدرية يجي في الأفعال الدنيوية لا لازم ناخد بالأسباب وانت اللي لو ما ساعدش مش هتكسب فهذا من سوء الظن بالله تورك تعالى قال ومن ظن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 بما ظاهره باطل أهل الباطل بعض المبتدعى يقولك ان ظاهر الأس... الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الأسماء والصفات ظاهره التشبيه فلازم إحنا في الظاهر ده لأنه لا يلق بالله فبيقوله بقى ابن الخيم اللي يظن أن ربنا تبارك على أخبر عن نفسه وعن صفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق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 فقد ظن بالله ظن السوء كذلك من ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان ظن بالله ظن السوء الجبرية اللي بيقوله الإنسان ليس له إرادة وإن ربنا هو اللي بيفعل مش الإنسان فلذلك كل الأفعال اللي بتفعل من الإنسان دي طاعة لإنه بيحقق مراد الله ولعيزه بالله وإنه وإن يخلطوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية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 قال فيه مسائل تفسير آية, آية علي عمران وتفسير آية الفتح الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر أي ظن الله ظن العبيد ربهم ظن سيء أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف قدر نفسه الحمد لله ربنا والحمد لله شهود الليله الآن استغفرك